متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين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 ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قلت ربص فإنني معكم من المتربيين أم تأمرهم أحلامه بهذا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 سَمِعَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَعَادُوا۟ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا۟ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِيَّا رَوْكِ سَمٍَّ مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطٍ يَقُولُ سَحَابٌ مَرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعُقُونَ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 نَك بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تُقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَإذَا بَارَ